الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله كذلك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الوأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا هذين الذين كوريان يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من مقدر سنيا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 قال آية كأن لا تكلمنا سثلاث ليالٍ سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا كرته وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا للذين وزكاه وكانت تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جذرا شقيا وسلام وذر وند والديه ولم يكن جذا وناصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب موئما اذا تبلت من اهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب موئما اذا تبلت من اهلها مكانا شرقيا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 سمع الله بمن حمده ربنا uldu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 حملته فانتبهت به مكانا قصيا فأجاءها المقاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد اجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 فأشارة إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صديا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت.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 all oh.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 وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكِ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيعًا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 وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَكَاونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَدْعُو أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مئت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك دور ربك لنحشهم وهم والشياطين ثم لنخرجهم حول جهنم مهثيام ثم لننزع عن من كل شيعه ايهم اشد عليه احمال يتيما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 الله لمن حمد ربنا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 قل من كَانَ في الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِذًا لَّعَنُوا أَن يَكُونَ سِنِينَ إِلَّا قَلِيلًا فَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَطْرُودُونَ ۚ بَلْ رَاوَدَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا كَانُوا والباقيات الصالحات خير عودة ربك ثواب وخير مغداً أَفَرَأيتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَنَّمَا لَهُ وَوَدَّا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِتْفَدَ عُودَ وَأَحْمَدَ عَهْدَ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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزّا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدّا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدّا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 وتقير الجبال وتقير الجبال هدا تم تعول روحمان ولدا وما ينبغي لروحمان أن يتقد ولدا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمة الدام فإنما يصنعه برسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتبصر به قوم الدام وكم أهلكنا قبلهم من من هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله الله سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله هو हम लोग आ All right.